يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه لاه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام في هذه العشر نتكلم في عشر دقائق نتكلم بإذن الله عز وجل مواصلين ما قد افتتحناه في الأسبوع الماضي من سلسلة قصص القرآن العظيم وقد قلنا أن الغاية والعبرة من معرفة قصص الأنبياء والصالحين أن نقتدي بهم وأن نقتفي آثارهم وأن نتبع أولئك وأن نتعلم من هديهم وطريقتهم ونقف على قصصهم على ما فيها من الفوائد والمواعظ والعبر العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز قد شرعنا في قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما تحتويه هذه القصة من مواعظ وعبر يحتاج إليها كل مسلم يقول الله عز وجل في صدر سورة القصص طاسم م تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك للنبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وها هنا وقفة وعبرة عظيمة اصل عظيم من أصول منهج أهل السنة والجماعة، وهو من أعظم أصولهم أن أهل السنة يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. نعم، بل هذا الأصل قد حث رب العالمين عليه في كتابه العزيز، ودع النبي صلى الله عليه وسلم إليه طوال دعوته. صلى الله عليه وسلم قال. هُوَ وجل الْجَلِيلُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فجاءت الآية تأمر بالاعتصام والاجتماع على طاعة الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالاجتماع وقد قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه داوة كأنه ولي حميم وإن الناظر لحال العرب في الجاهلية من الفرقة وما كانوا فيه من التشرذم والقتال وغير ذلك لا يعلم علم اليقين أن هذا الدين جاء يدعو الناس إلى الاجتماع وإلى نبذ هذه العادات الجاهلية من التعصب. إن الناس في الجاهلية أقصد بذلك العرب كانوا يتعصبون لقبائلهم أيما عصبية حتى أن الواحد منهم كان يقول مثلا في أشعاره هل أنا إلا من غزية إن غاوت غويت وإن ترشد غزية أرشد يعني أنا رجل من قومي لا يتعصب للحق إنما يتعصب لقومه إنما هو منتمن لقبيلة فهو من حسب لها ولو كانت على الباطل ان ترشد غزيه ارشده يعني انا معهم في الحق وان غوت فانا رجل من قوم اغوى مثل هؤلاء ويقول غيره الا لا يجهلنا احد علينا عمرو بن كلثوم الا لا يجهلنا احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهل يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فكان هذا هو حال القوم من التفرق والتشرزم فلما جاء الإسلام دعا الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله واجتمع الناس جميعا تحت راية لا إله إلا الله لم يجتمعوا تحت راية قبيلة ولا حزب ولا جماعة ولا شيء من ذلك بل جمعتهم تلك الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى نبذ الفرقة وجمع الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنته صلى الله عليه وسلم ووضع حواجز عظيمة وأغلق أبوابا من أبواب الفتن فكل باب يفتح إلى التعصب للقبيلة أو, يط... أو للتعصب لجماعة أو غيرها أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على تركه ووضع صلى الله عليه وسلم أبوابا وأسوارا أمام تلك العصبية الجاهلية ولذا لما حدث ما حدث بين المهاجرين والأنصار حينما كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار وهم يسقون على بئر فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فتقاتل القوم بالنعال والجريد وغير ذلك فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا من فعل المنافقين الذين لا يريدون استقرار للمسلمين الذين زعموا أنهم دخلوا بلادهم وغصبوا أرضهم وصار الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعم ابن سلول فلما وعلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال أفدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها انها منتنة أفدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها انها منتنة أي دعوة هذه الدعوة التي تدعو إلى التفريق الدعوة, الدعوة التي تدعو إلى تفريق الناس وتحزبهم نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ تلك الدعوه يا للمهاجرين يا للانصار ان المهاجرين والانصار قد انصهروا في بوط واحدة وصاروا إخوة في الله عز وجل ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وكانت المعارك بين الأوس والخزرج على أشدها آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار بل إن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد بناء الدولة الإسلامية قال بناء المسجد الذي يجمع الناس لكن ما بيجمعش الناس على أي شيء يجمع الناس على توحيد رب العالمين على لا إله إلا الله على الصلاة خلف إمام واحد فكانوا يجتمعون في بيت الله عز وجل ثم بعد ذلك اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليؤصل تلك المودة وليبعد عن هؤلاء تلك العصبية الجاهلية التي كانت تفرق الجموع ولم يكن للعرب قوة ما كان أحد يعبأ بالعرب ولا القوى العظمى في هذه الأزمنة أن يحتل مكة لماذا؟ لأنهم ما كانت لهم قوة ولذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل قائده سعد بن أبي وقاس في القادسية وأرسل سعد ربعي بن عامر لرستم اسمع لما دخل ربعي على رستم وقال له رستم من أنتم وفي رواية الذي فيه استحقار ما أنتم متى ظهرتم متى صارت لكم تلك القوة حتى تأتوا إلى بلادنا فقال نحن نحن بصيغة الجمع نحن قوم ابتعسنا الله ما قال بعث الله إلينا رسولا قال ابتعسنا الله لأن جميع المسلمين كل المسلم مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل فهم جميعا كالجسد الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم مثل, المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تدع له سائر الجسد أو سائر الأعضاء بالحمى والسهر قال نحن قوم ابتعس ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فتحوا الدنيا بأسرها في المشرق والمغرب ووصلوا إلى حدود الصين بل تجاوزوا ذلك ووصلوا إلى فرنسا وغيرها وصلوا إلى أقصى بلاد الأندلس في المغرب وكذلك وصلوا إلى حدود الصين وكاد القائد البطل قتيبة بن مسلم الباهري أن يفتح الصين لولا أنه قد حدث بينه وبين سليمان ابن عبد الملك أمر فتنة حدثت بينهم وبين سليمان بن عبد الملك الخليفة فقتله سليمان فتوقفت الفتحات هنا، وكذلك وصلوا إلى حدود فرنسا هؤلاء اجتمعوا جميعا على طاعة رب العالمين إخوة الكرام قلت لكم في الإسبوع الماضي أن فرعون عقوبة من الله عز وجل لبني إسرائيل الله عز وجل سلط فرعون على بني إسرائيل لأنهم حادوا عن كتاب الله وعن سنن الأنبياء والمرسلين فعاقبهم الله عز وجل وقد قال السلف عمالكم أعمالكم وكما تكونون يولى عليكم إن فرعون على ما سبب علوه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا شيعا فسبب العلو أن جعل أهلها شيعا وكما قال القائل إذا أردت أن تسود ففرق قال الطاهر بن عشور رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أنه لما أن يصير له الملك فرق بين جموع بني إسرائيل فلما فرقهم صارت له القوة لأن الاجتماع فيه قوة والتفرق فيه ضعف فهذا الذي فعله فرعون ليكون له المل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا فلما على وصار له المل يستضعف طائفة منهم يذبح بناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان الحد أنه فرق بين جموع الناس فصارت له القوة وهو في الأصل بلاء أو ابتلاء من الله عز وجل لبني إسرائيل لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمنتبه إخوة الكرام لهذا الأصل العظيم لأنه كما قلت هو من أعظم أصول منهج أهل السنة والجماعة وقد سُمَّوا لأنهم لا يرون الفرقة والاختلاف بل يرون الاجتماع ويرون ترك هذه الفرقه أو ينبذون أي أمر يدعو إلى الفرقه وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنابذوا لا تدابروا ونهى عن الغيبة وعن النميمة وعن الظلم لأن هذه الأمور تدعو إلى الفرقة وتدعو إلى الشحناء والبغضاء في نفوس في نفوس الناس فإذا علمت أن أخاك يغتابك لا شك أنك ستحمل في نفسك ولذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا عن كل باب يؤدي إلى ذلك فلنحافظ على هذا الأصل العظيم وكلما كنا مجتمعين على طاعة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أهل السنة والجماعة حفظنا باذن الله عز وجل اسال الله جل وعلا الا يفرق بيننا وان يجمعنا على الحق ونعوذ بالله من الفرقه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم عليكم ورحمه الله.